الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه بس خالجي تدكين لو خال نيكا وابيته الراشششان محبتي خاي تعالى بنا ودلي عبدكان افرميا مجالسه المحبين الصادقين والتقاط اطيب ثمرات كلامهم كما ينتقى اطيب الثمر ولا تتكلم إلا إذا ترجح مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعت لغيرك. لم خاليا باسي أو أكان إنسان دائما لجل كسانك شيء ككسر رأس قول لخواترس إيمان دارا. مجلسي مجلسي أو كسان بأكوا دائما أجدار يقبو قيامتك إخوانهن دور كريت ولا مجلس دنيايا كان. ام هو کار زور کرندگا که سلرالشن حدیث کرباسیا که لناو آماده لسانی آدایی شه و جوگربه و آو اشتباه شانی که لناو آماده لیسه که بعضاً کر لفرموده خوی تعالا الله علیه و سلم یا لنصحتی باش لحیمتی ل اندو آموج آموجاری باش وری بگیر و استفاده بخوی و غیری خوی لیب که و قصنا که قصة كذلما أصلاحتي وبزاني بوخوي باشو منفعتي بوغيري خوي تاعه. أبو دريس خولاني رحمة الله بكناوي عايدي كري عبد الله أبو سيدي قرية لشام ولزماني خوي. أما من بوأجرته قال دخلت مسجد دمشق فإذا فتن براق الثنايا وإذا الناس معه. لمسجد دمشق لمسجد دمشق تشومه جو جورو سيرم ك ريجيجان دي دمتع وجوان خلق لدوري كوبو بو اذا اختلفوا في شيء أسند اليه وصدر عن قوله اگر هرشيك باز بكرايا شيء خلاف دروز بو بويا خوان ادايا بال اوقسي اويا اورا كرتو ايا حكم ل بين اخوانا نيش بسارم لكردو تم عنه فقيل هذا معاذ بن جبل اتيان اهو معاذ جبل صحابي جابر صلى الله عليه واله وسلم فلما كان من الغد هجرت وفوجدته قد سبقني بالتهجير وجدته يصلي رجا عنده وتملل بيش عن او الرومب مسقاو سير يمكن اول بيش من هالرو يشتهو سير يمكن يجاك قال فانتظرته حتى قضى صلاته ثاني جك يلبو من ثم جئت من قبل وجه فسلمت عليه هاتم لبر وريدان يشتم مليك ثم قلت والله اني لا أحبك لله تم سئم به بقوام لبر الله يعني من الله والله من من والله وقال أبشر فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وليه وسلم يقول أنا بروش قلت مبيوتهم جو قراء مش دبلت الله عليه وليه وسلم جملة وفرميتها قال الله تبارك وتعالى واتخويت على فرميتي كما قدسيا حديث قدسي وكبيغمر الله سلاس مخويت على فرميتي فرميتي تشي وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيها والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا تيبرغم فرميتي صلى الله عليه وسلم كاخويت بر تعالى فرميتي خوشويستي من واجب بو او كسكا ولا من يكتري اخوج ولا لبر خاطري من دانيشن لقل وسرداني يكتري اكل لبر خاطري من واباحشن بياكل لبارحاتي من بوى ومحبتي من بوى جامد أو محبتي من جامد جامد جامد جامد يزور جامد جامد جامد جامد ولا برخاتي جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد او جامد جامد جامد جامد جامد اوشي شيء بخرابكوب بتحسابي خويبك؟ غردو كسوانة خوستا بخرابلك على الكهرباء كوب منو خرابيق انجام بني. على باي على أن تكون مجالسنا ربانية مجتملة على ما يلي. بانجام با مجالس كاني خومن من هاليبين أم نقطاني استباس بابيك بآبيق لم خالان يكم الأمر بالصدق والمعروف والإصلاح بين الناس. هر کو رو کومل چی اما با پیگ بیدلمشتانی کیسته با سکین یکم امریکا دن بخیر و خیرات 4 دانیش اریکا کا گاد لفلان کا سگات الاف لاف گزه ها او زور ضروره لو انی لم قره قیسات چن کس ایتابه شخص هو چتی والله نیما اگر اما چور پینز دا بنیش او ها او انی ک بتایبه ایدز رویشتو تو باد اس بیکي خو مز گو جگای چبرای Our burial is a big part of our blood winter, but閃 yet there's bodерajic who has women, who قبر قیامت family and who are women and people in박... Our tribal Jewish nation ultimately need to questo thing with his religion if the Jewish Federation cannot Devi, w сот AA would only go for that to purpose the grave of the Messenger of the Jewishmond For Jesus those wholies that who He told you that was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 جابونجا بو صدقاتا بو هيرو هيرو هيرو هيرو هيرو هيرو هيرو هيرو يعني. هيرو هيرو هيرو هيرو هيرو هيرو هيرو هيرو هيرو هيرو هيرو هيرو هيرو هيرو هيرو من هيرو هيرو هيرو هيرو هيرو هيرو هيرو هيرو هيرو هيرو هيرو هيرو هيرو هيرو از اینی که کامالی فلان کسب راستی فلان منالیان آواکا آواکا هر گرکیتی جا ورباب بیکوهم ما میشین زیارتی که همکم منالکش نصحت کنی، کورکش نصحت کنی. از اینی فلان فیتناه لگرکا کمانه بابشین بیکوچهایی نیهالی مثل. کسب کزدی در گر خویدار خواسته شرویت و رضام. اینی وقوع اروپا مالیات و الله لتانیش تو بم ریو بوجن دو هفته جایی لینی. آوا مالیات و تقریبا وابو آورینی ما. قدران افرمي خويت على لا خير في كثير من النجوام نجوم معناه قصي سري لا بيني يا دانيش لما سكانيا انا على هجنف هج نفع خيرك تيانيا او خلقا الا من أمر بصدقته او امر بصدق بصدقه وبخيرات او معروف كامر كابت شاك او اصلاح بين الناس ياندوك استيكشن دو, دو درو سيمانتيكسوك سانييا بكو كزا غيلينكس حطيني الله بشر علمه دوري على قمني دورك هاك الشرقي ايش جاي توقري توا على الاقل لبر خاطر اخو بي تشا بينينا بامر حمانتي ابي او اصلاح بين الناس حتى الا اصلاح بين الناس يا عمر اخو فرماس صلى الله عليه وسلم انا ندرس حلال كراوه يعني تو بلا تاك والله فلان تو يزور خو بيج بلاك هاك زينش لمجلس رزي ل قلت له لا من باسك دي دليا نار ما ببيك غايه جهه توا بلا امر بعكس توا زيادة بترشخوي في واقعك، كأعزائي بخواني الرقليات والله هالحزن أكابوبيني، أمر واقعيات ولا باتي قصير، قصير ليش ناقب يا دنقة؟ ومن يفعل ذلك بتجاء مرضات الله فسوف نتي أجر عظيم، هالك سألب لبناء خوا يا أمك على أجر شيء عظيم يا آياتي يا فرمة، على أجر شيء عظيم يا ميجاورة ترين أجر يا أمي؟ إذا أما خوشة وستيد روز السبب ببراجيشاني خوشة وستيد خوا. شش خوشش همان آقا مالی اکتیبیه. نقطه چیتر مجلس کانمان چون به التواصی بالحقی و الصبر با مشجعی اکتیب کهین باو اسلامکه حقه کیا صبریشیلا سر بگریم. بزام کس بی لواکات و دین من چیا به دینی نمیان دین من ها دین یهودی منه نصرانی منه بودی ما هو دينك معنى؟ ما هو دينك معنى؟ ما هو دينك معنى؟ أو دينك معنى إسلامة تسليمون بخواه تعالى فهذا لن يكون دينك معنى ما يكترون أبيب يكترون صبر بك رقيناك روشي قيامة يا صبر بك سورة والعصر تان العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر شعار نقطه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 إكرام إلى أبو جهل قت، إكرام إلى فيرعون قت، إكرام إلى قارون قت، إكرام إلى شيطان قت، نوا والله. كويت اللحدودي دروى بني آدم يشاك جنوا كيا. هرك السبية. أقربيت ورزخه ينقره وبقسيه خوانك على لا يخوان رزقني وبقيمتها. خيط على لسورة فرقانة فرمي. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكونوا لزام. قدر قيمة تانية يبشر جوابك ره تا قدر قيمة تانية أجر عبادتنا كان بوخايت على قدر قيمة تانية بقدر بقيمتة للهيمن هجرة الدنيا على وعلى ولا قد كرمنا بني. بس حرق يعني كفر بك الله هذا إن الإنسان اللي فيه إكرام له، إلهي خسر، خسرت مندي كاتي لو خسرت ما بتيه نقطة إيمان عملي صالح عم مش قارية كتير كردن لسر أو دينه صبر قتني اللي لسر أو دينه صبر لسر توبي الصبر لسر والتين والزيتون وطوري السينين وهذا البلد الأمن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم باش أي دعي دعي ثم رددنا وأسفل سافلين بؤناك جهنم روي إنسان أي كيان يتدروا إلا الذين آمن والله بروادار نبي بح... بح... بحيات حياتي بحشت الرحمة أخوانا بني لقيامته بروادار إلا الذين آمن إن جاء عملوا هل يكاري فلهم أجر غير منهم. كهتاجا دار من الحديث كان لا يتكان. نأنين بيكان بين كافر ومنافق وبتفرض حاشا للرؤية كان هم يبغى إن والله لقد كرمنا بني والله أي حب في الله وبغض في الله شيء أي أوثق عر الإيمان شيء جورترين بلا إيمان أو عكس رق اللي دار بي.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 والله شخص شخصه تيجي نازم نزغات الفطر و بووم بسك ما قولت هو رسل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها يعني ها ها ها ها ها ها ها ها يعني ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها أي قلت من كبان يا بي عادي كإنه واحد زكاة يعني بتشي بشي تفضل بس الخلق أبكي والله زكاة كمها ك كتواسد هو بينه ولجقيه خوي بيا ورجل راس ذكي صنتها زربو ما لودوس صد زربو ما أقول له توانيتها يا أما زكاة شن زكاة شن صاع من طعام، هركس الصاع، الصاع كشوار مشتغلان دوتشلونيو، دوتشلونيو خوادن، ب هركس يقول سر، عندما نخزانكات كوي كيتوم اللي خوادن، لو يكبرين جاهش تي كلو خطي بلد أيجب معالفة فقيرك للروجي ججن، بيعش نوجي ججن، بيني نوجي بيني نوجي ججن. بعد ماك اللي لو كاتيا، كوي كيتوم مزجوتة كان هسن بوا، روجي دور باشان. کره گنجانی آموزشگاه تا آگادار کنه که کاملاً فقیره کن کامیع دیکی دو فردسی فرد برند جامو برد. چقدر غزور که بیاد تو؟ سه هزار سه هزار سه هزار نیا. تو برند جا گه خوب با پانزاه با بیست دو شلوانی. ازی سه هزارم باید؟ که برای فقیرش برند جیب. چیم چیم آوان دی باب نوسم؟ بلا آوان داد درکه. با پاره تقریباً کره. هر کس حالی خوب. اوه زکات الفطره. مقصدم لاتی. یعنی حتی اسلامی که خوان نا ناسی. نیش که خوان نازانی. برنيو كان فرزا كان سنة كان مؤكدا كان راتبا كان رجوا كان زكاة كان حج كا عمرك هرهمي عشان وربو مسائل عباء كرينو فرشتلو الرباع وربو مسائل زواج نكاح طلاق يعني ناس أنا زاني أو كرشي أو كني كي تطلب أخو باري الحمد لله إشكلا إشكلا تخو بيسدو تعب ولا الله إنساني كي زر بدين وركوب كا كا باري برش هي إشكلا كشكم زرنا كا أي دين كا يكون مشكلة أي وشكيله يا دين هيو بتاله وعقدة بتاله كاك قالوك سبروا دار النبي ايمان دار وديها بي طلاق نازل. وام وام وام وام طلاق بي طلاق طلاق ناس يعني حتى طلاق هو هاي همسه والله وهم كل دوام وتوام طلاق اذا زاني نكاح وطلاق وخلع هل يقلو علاقات بين الجن مرض ولا شي حلاله شي حلاليه يعني, يعني ام الدين بيزاني كاكاب لسر تواجه قواب ام رسالين ردت خربان قرانين ردت خربا هو التواصل بالحق التواصل الصدق اgrammar كذلاي خوا خوشويستبي شن مزيسمان هيوابي شن شن تفسير ولا ميكانيكي زور بشه وای کاکا، والا بو فقراتی پش باشه. اینجی، بو فقراتی پش باشه. کابدای ماستای اینجی دانیش. بسی نیوشم بکل باتی بسی و ایمانه کیپا. اروپایی ود، اروپایی ود. چن با و بو فقرات کان باشه و بچو بکان باشه و رجوبو باشه. ضعیف الدکات عبادت عبادت لپش هم وشته عبادتی خواه عبادتی يعني حتى عبادتك خو خو من يحتاج الى ان يكون هناك من يحتاج الى ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من حلاله هناك يا إنه حلالاً ما يخو خذ بقرة أو كتحر الحرامة كان يخذ بقرة نقطة ترأى فرمي التعاون على الذكر والعلم والاستغفار قال الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام تما شاي أم آياتنا كلا سورة الطهى الله يبقى يارمتي يكتريب على سر الذكر كردن دهنيش حلقات ذكر ما حلقات ذكر صوفي نعلم أو يكود دفع لين وبلير راس تشبه بس يومان ذكر نورشة الصلاة اللي ذكري نورش ذكرنيا اللحمود ذكر كان جورترنيا نورش كت عن ب ببيه وخيبة يا تكاثر نزاعها بعكسه يا تكافر وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعة خاشعة وكسيت دل يترسي وشاربلي ناجو يعني من سيرم لاب يا فينا كان بت بتايبتي حد يكشف قرش قرش كنوى كان طلع السحر وكبقي لنا يوشى حتى أوراديا خوتها نسهن مشتي وش مانيه لحديثها بل سحر كايب بتطلبته وشتي وش مانيه بس أوانه ونبتنديك قلت أنا والله نابي لون يوشى حتى جانا نبي بخري نابي بخري نبي عوها رابوا استي باش تلوذك ترقص كردون ذكر بزاني إنت يا، حلقي حلقي علم يستغفار ودعاء لي خوشبون يا سبأ رب إشرح لي صدري أما لسولتي طها يا غمر موسى مدوعاناك وأخوات علاج دعائك لي قبولك قد أتيت سؤلك يا موسى الله يعني دو دو دعائك ده ولي قبولك يا بزاني كم دعائي كردوا وتيربي إشرح لي صدي أخا سمن فراوانك يقول قتني دينك علم من بيتي. ويسر لي امرك يا رب اسانك واحل العقدة من لساني فصيح بك بت انا مخلق تبقى ينم يفتح قولي تاتي تبقى القسكان واجعل لي وزيرا من اهلي يا رمتي دارك من لك سكارك خوم بودرسك هارون اخي كم هاروني برام هارون كبج يا درم دارم لو بيغمراتي بك بيغمر واشدد به اذري وتا بقوتهم كبهي أوى. هد هدوكس سكس ولا أمر بمعروف إنه إلى ممكن هز عن بقوة ده. ترى صار إن جناه غير بتاقيتنا خوب إلى شو إنه كخرافة بكرة جاري هذا في بك بشريتي من بوتي حملة بقادرتي كثيرا. بوأي سبحان الله يتوزع بين أخوياه يعني توباشي لشريك توباشي لعيب خوياه إما مخلوق إنتو خالقي توباشي إما هم سبحان الله يتوبان إيش هم سبحان الله يتوبان يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض كينوسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا بوأي هارون هل هذه وهروع أخوة تعالى بيغمرة فرمية صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي أي محمد صبر بقرأ لقال أو كسانيا لقال أو صحابة فقراني كواخريك ذكر تقوى وإيمانا دابنش لقال يعنيان ويواران لقل يعني أو ذكر حديثك من المسلم يقول لك ان رسول الله الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم خرج على حلقة من أصحابه صلى الله صلى الله عليه وسلم جارك لك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ان رسول الله أو نشدون قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما دانا ليلسا والله يدان يشدون يا دي إخوائك الله بس نحمد بمسلم دانا بس نمسلم من الحمد لله إسپاز بتو كهداة الدان مسار إسلامة شو قال جراو النبينا ما ومن علينا تعالى من التي قد بصرمنا أو ديني بي يا خاص الله فرمي الله ما أجلسكم إلا ذلك تتو إخوة لا أواني جوتيان الله ما أجلس أنا والله لبر خاتي إخوة لبر, لبر, لبر كينوا بعضك بس ما بس قال أما إني لم أستحلفكم تهمت لكم ثم الأخوان جماني خراب بي أنا برد بقول لهم لواني بوشتي كداني بس بو موت ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة بويه <تصفيق> وبم امام بيوتين بويه بزانن خوال اسمان فخرتام بيوك على ملائكك يباهي له مباهته يعني مفخره بفخره وباستانك للي ملائكك نها عبد كانم شلون يادي منك للي ملائكك لا اوهى وباسك دبه مزالي سكان من اهوى بخويمه خرجه عندو كات دبه مزالي سكان من بيتيبه لو غيبته نمم واستباس يكين تقليل <تصفيق> سر يجدين نسين وقس خرابه هيك بمانی خراب بیکتی وتنو اون فلانکز او یه کیو بود واردنش شد باباسی کن ای کره یه کیوی با گرد زینه کرد و ای کا کوه ای علاقت چیه کا که تو علاقه اش تناتیه بودالی خود برگیل جهر و جارو غیبتو رقلی ابو نوایی بیکتی کوپشی خوا ل نامزی سکتا کردی خویزریکت وارد تو باسی ای موباسیونا گه هم مالی فلانکز ماشاالله شن بدن و بتا خوند خب امش حال بین آواه بین هم مالی مجالسگاه ما بی یعنی او ک خرابه اگر خرابیه که دنبینی و أبو هريرة ما نجرت وفرم يا صلى الله عليه وسلم إن لله ملاكًا ملاك إيش زورا خوي جورا ها كذناء زاني عدد سنة هل ياكي وظيفة لا بس خويت على دينا ونبوذة بذكر ديك لو انا هي يطوفون في الطرق إيش عن أواك ولا رجوب كان طبعًا أقادر الملائكة ببي إزني بزيت وما نتزل نتنزل إلا بأمر الربي. الله جارك يا عمر بجبريلي واتسلا الله. حزقكم لا ما بي. يعني هاتوا طب طبعًا خد أنا زانك وحينه واسمه. يشي أو سرعانس نبو. أي حزقكم لا قلما. أي من نابيرين. خوا عمر ما بينك أنا كان ناتوانين بين السرعانس. وما نتنزل إلا بأمر ربك. ها يشي وأنه ما أمره ما أمورا يأتيه. بو إلى <تصفيق> شيء لين تقدر جتماع شاعتك كنت فيها تنزل الملائكة توررو <ورغوحوا> لو الشواعدين على الشواعدين نع على الشواعدين هم ملائكة لشيء لين تقدر دين أو سلام كردينا لخل أو الشوابة في روما يعني يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر أما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 دوّزيمانه وشئني خاممادوّزيعه لا يحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا هم يانكب نوا شعر دوري عنين ببالكاني عن هالتعاسمان تحسابي قولي صلى الله عليه وسلم وقام جوق بروادار يقل أصل إيمانكما إن إيمانه بملائكة تو إيمانه بملائكة هو أزاني ناي بزوري لي خوا أو إيمان ما غلط ما نكت. نمونيا كابراياك داني اشتول لك... كابراي اللي غلط تعيب وهمو شنو تصويرك شي بيتي تهشواني رسم الدقري يا غلط ادورني بلايكات وبشهتي بلايكات بيها خالص اي اگر تنهان بو اني راي تربع حسابي مراقب... ام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 من وام من وام كر والله والله يا خوي تعالنا ميك الدوات بخلنتو بيع بخلج حياة بروبدش هي منو هي تو هي مماد يقل الشاعر قان الله والله لو والله لو عالم قبيح سريتي لا بسلام عليه مني مني القاني والله هلك سبيزانيا سرقم والله ك السلامي لنا كذبر وجنيش كانوا هريقل خوي بابير كتو إيش اخرب قاني بينتو برشاوي كتو خوي تعال إلا ليه بسده نرجع سر شوركين بخوي تعال سابز مكرونا سيكون جالي ملايكه حتى اسماء رون حتى لان او حتى لان او او لوان ما يقولوا عبادي، هذا ما لا يكأن أو تشيلنا وانو أو هابوش يكوبونو ولا يعني ولا تعسمان ولا سري ولا سري كوبونت ولا سريات. قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويمجدونك ووو ويحمدونك ويمجدونك. خوايا وسبحان الله توكن، ألا أنتوا فاشل الشريخ، فاشل عيب. خوايا ألا أنتوا بستو كوري، تو كوري إيميل. كسجرمانية لا توزيعات، بقسي توكن. خوايا وسبحامدي توكن لسرها مو نعمة كان، نعمة إيمانها مو مادة كان. إخوانى أوعلن معنا وهاربوته يمجدون يعني البقاء ولد هموما نبين بس تومني تو إخويا أو أشتان أعلن قال فيقول هل راوني خايف ربنا كان البشر من يابينيو أو أقسم أن لا جل مناكن من يابينيو قال فيكون لا والله ما نو الله إخويا توع النبي نيو ما رأوا توع النبي نيو بس بيان جي يشتبه رجى قرآن ورجى أوبية تو توهيتوا او قران توي وبهشته جهنم هيو يعني بس يعني من هذا وايش شبي شيوعي وملحد اخواننا سكان كمشتني ما ما بين بالروان بينيو همشتي بر الله يعني يابلين بالهيا يقين لا يمين ما دام يقينت به؟ قال من يعن بيني؟ قال, قال فيقول كيف لو رأوا رأوني باش يجر من يعن بيني وكان يجر من يعن بيني يا؟ قال فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادا والله جاتوا يعن بيني وحر لو زيات العبادة أناك وأشد لك تمجيدا لو زياتر متحسنيت أناك ردوا عنه هرخاء مني تار وأكثر لك التسبيح سبحان الله زيات لك قال فيقول فما يسألون دباش أبيم الله ما داوي شيء كان يستوى كربونات أكسانا ما بس يعني داوي قال يقولون يسألونك الجنة والله داوي بهشت كان هلأ نبهشت هم عنده سداوي والله ما بيتي رؤيتي وبينيني تو أخويا نجا بهشت ما بيتي قال فيقول وهل رأوها قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد حرصا عليها حرصا اگر بيان بي نيايا هركو قالنا اني بي نيوي اگر بيان يا لو يعني يا لو زياتر واشد لها طلبا واعظم فيها رغبة زياتر خيال ما زياتر عباده يا قال فمما يتعوذون اي لا تشيبنا قالوا يتعوذون من النار والله الاخوه لا اجر ما بارز اخوه لا جهنم بما بارز اخويا قال فيقول وهل رأوها قال يقولون لا والله ما رأوها قال فيقول كيف لو رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منا فرارا وأشد منا مخافة نوالله نعم بني فقط أقول بيان بني قال وزياتر خواهن ما عندو أكردو هدىسي عن نايا اللي هج كاركي حرام وخراب دميان اللي هج خراب حراب وحرام نايا لبنو يخوا بيان بارزل وجهنم قال فيقول إن جاء على تعالى الله بزان شيء يا الله براك أما نتيجة كيدي. أشهدكم أني قد غفرت لكم أشهدكم أنني قد غفرت لهم. أيه بشار يد بن أهمل لون خوهم. يقو... قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان. يقول لمايكل إخوائي فلان كسي أنت يا حاتوا يعني ليس منهم لون نية يعني بو إيش تجت وبوش تجت بس إيش برودار ها قداره. بل. بلام قدر ريجوتة تأوي أصل دانشنا كأونية بس فري ريجوتة تأوي لقد جاء ان قال هم الجلساء كانوا يجب جليسهم يكونوا يجب ان يكونوا ان تشي كسي أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخضري أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال والله شاهدت ابو أبو هريرة وأبو سعيد الخضري هدو كان شاهدت أنك في غمر فرميتي صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكين وذكرهم الله في من عنده يا غمر فرميتي عليه الصلاة والسلام هج كسانك دانانش يادي خوابك أقدر نياد خوابك وتمان بشكل نيه بس بزمان نيه هاوار وحيحش دري وشو صوفيا النيه بريتيلو له الا الضلو ولا زمانه وبقول وبقلب وبفعله بهمشتكد لك اخويا بي همشتكد لجاني خد دلبه بس اخو دان هذا غايه وامنيه وهوى واهات تنها تعالى به او ذيك اخويا تعالى نكتب الضلت برميل الدنياو رقد دينو ولا لا شو إن كانوا كساني ترو رقد الأخوان دينو إسلامه هم أشتيق به ولداني شو هذا لا إله إلا الله شش لا جل لا كم هو نخوة ده لا أو جور كسانة إلا حفظتهم الملائكة ده نانيشن يعدي أخوامكن إلا ملائكة طوافيان لا ولا دور وغشيتهم الرحمة الرحمة أباعية بسريانه ونزلت عليهم السكينة هيمناتي إخوائى تعالى دينيت أخواني بسيران وذكرهم الله في منعده وإخوان لا إملائكة كان باسيانك كا ابن عمر فرمين سيري ابن عمر كا تماشى كا بس اشتك ما بوكا كأمة وكديان بس عبد الله شار عبد الله بشوكا كا أهل ذكر بن أهل مجلس بن أهل أهل مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أهذا نشتى ألي رأي شارته جين بمنالان دريان ما دار ولا مزكوت تعبتي لترى وحكانا. بلا مغاشي ان ليه ما كان ادبنا زمان فيلي لي ادب ياكل نجي من نيوش بكاين روانكاري خراب كان او هنا اجلكات ليه يا نبي كره من الله انا توب مزغوت او غلطه هدو هدو حالتك غلطه نبوني تربيتك ايما بون عليك غلطه دركني من عليك اشرب غلطه نه دست بیانه بسیار هر کسی که تانو من علبه بیانه اگر کوی خوته لذت داد تر نیستی خوته دایبی نه شرم علبه یک و دائما عادت انواعی قد مال ریزیم نالا نباید غلطه غلطه ضر غلطه نه بد دو من علی سین نالب خانه بینی خوته نوا بعثی ر ببند آقای تا شرم مکل لذت بلامقد دام نالو کرد و آو شغل وی آو شغل وی آو پیکانی آو آقا آو آقا هم نازین آدایی رزاق إخواني النبي فرم إن كنا لنا عد لرسول لا صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول ربي اغفر لي وتب علي, علي, على إنك أنت التواب الغفور مئة مره فمن قال إخواني هذا يا غماري على الله صل وسلم زيد دانيشين صدق أعم يا غماري أجد على إنك أنت التواب الغفور إما شدانيش لنا من على تشونج مارديت يبزان في يا غماري يبزان شيء الله صلى الله عليه وسلم يعني لا أدابي مزج زوج دابني شيبة هيمني ولا سرقوا داوي لا خوش بيك ولا بيخاطر خايتة وروت عالي فلم لا مزج سجاد ورب لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور زماني أبا أبوك يا نمر الأوصال صجار ما نجبات كأوان ليه مزج ابو أبو عقدي ليثير فلم رضاي خوالا بيا غمر الأوصال لله صلّى عن أبي واقدين ليثير رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يا دانيش بولا مزجود والناس معه، أو خلق دان يشتبون له قال يا سيكس هاتن اذا أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب واحد سيك كهاتن دوانيان ما يويش عن روي فوقف على رسول الله دواني كهاتن وستان ببيوا فأما أحد ما فرجة في الحلقه فجلس فيها أيش لناو حلقة كهال لناو بازن كهال شو نشيدوزي وشو دان فجلس فيها, فجلس فيها. وأما الآخر فجلس خلفهم أويت إلا دواعنا وداعنيشت وأما ثالث فأدب ذاهبا أويت الرجش بجيشت حلقة كيف بجيشت فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة كليبه ولو تارجى فرمي أوسان تعم بيبلم خبريا أما أحدٌ فآوى إلى الله فآواه الله أي كان أخواه خواه تعالى قد يخوي وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه أويتني شن شرميكن لدواع دانشخواهی گر شرمیله او کرد. طبعا شرم کردند صفت که لی صفت کانی خواهی صفتی یمنیه. دنبال ای بر وام های. لحدیس که شرم کال عبده که گردستی برز کرده دعاای کد با بتالی دستی بنیاد تخواره. ایلا جوابیات او. امشرم کرد نباید وسط با خوا نازنین شونه. نه به تأولیب کن. بلن اراده خیره نه. دنبال این خوا صفتی حیاییه بلام نازنین شونه. دلیل خوا وأما الآخر فاعرض فاعرض الله عنه أو يقول المجلسة في المجلسة ما يقول أخوة تعالى أو يقول أخوة تعالى ما يعني ما يعني رحمة بركة نكت ويقول الرحمة بي. ولنرتفع في مجالسنا عن اللغو والغيبة والجدل بما مجلسة كاما اللغو يعني تلغو. والذين هم عن اللغو معرضون يعني قصير البحث بفائدة بلا دور كبيته وما ولا غيبت بعد دور كبيته، ولا مناقشة شيء شو بتشانه عقيم دور كبيته، وجالو أهل دان شو مناقشة عارك؟ هبوبي دعاء بياج إنسانه، أبي إنسان بي إنسان نازام تو شيء شغل بوش تاني، مجازد ليش؟ يا أنجاريو أهل السر آياتك كاكش الله، نأبواي وش توه زائمة زور لو بعبت أنا آيات وحديثها يا بويا مجزك جزء كذا زور زور درجنا كينه كين؟ على فرمت إلى سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون براستي بالروادار تنهاصر فلا زبو أي باتوا ببهشت من دي خوا، أويت لهم جهنم، بس مؤمن قوم كاني تلام يبغوا جهنم بي بخوا مؤمني جواب بس يعني إيماني بقرآن بإسلام بمحمد رضيت بالله ربنا بالإسلام دينه بمحمد النبي يهودي ونصراني وبوذي ونازاني إلى جهنم بس المصري لفاتي حاجة ده غير المغضوب عليه مال الضالين. وعندم خيت سرقي جاو رجولك، نجوكو بعقلاني أمر ولا شيء. والله إيش والله هو يبروي بيشتذ لدينا قيم النبي كافرها. إيش كأخويا فرمة. برواد بهامو دينها بيه. بس بتاعي ده أنا بقول الرقم للجبريل سورة الله هذا. الله عدو للكافر هنا كافر. تزايوا أن توبرواد ب Sharia نقد لي أبو قريتو نقد الأخوة بقري، وأكو يهود ونصارى كازاق صوب بيا مؤمن الذين هو في صلاتهم خاشعون، لين يشكان يعني تدل يعني الأخوة ترسو قول الله عليه الله تحرم الله أقولي تحرم ويا أو ناقوي خوارد الناقوي جولا ناقي كسلام حلاله حلال جمشتنة هواي الله أقولي تحرم حرام يمكن لكم يعني جولا جول بريب برسي عن معرضون لنا رجاني ولا يختب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أيأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه والتق الله إن الله تواب الرحيم خا يقول على غيبتي مكان أو غيبته ويني أو كسي توباس غيب خرافة راق شاب يا بمرجوت يتبشيد يبا شخويك وبصطالك وخيرك جوشت قبي بيخوي خوي بيتأخلي هرك أنت وست غيبتك يكسر بمرجوت يبي أنا ربع ولا بيملو جوشت يخذ أي خوي ولكن الناس هي همك يكون هناك جدار غيبتي كسان هي جدار بان يكون هناك جدار بان يكون هناك جدار بان يكون هناك جدار بان يكون هناك جدار تو زاني زاني يعني اوش تنقصاني كانت كهياتي او لا يخوه باسيكي او لا يخوه باسيكي او لا يخوه باسيكي واتهي بالرواداري لخواتر باسيكي كتري ما كان بخرافة ثم شام حديثة كانت شن عجائب أفرميه أبو سعيد كوريزيد بمن بعذق أفرميه في غمرة عليه الصلاة والسلام إن من أربر ربا الاستطالة في عرض المسلم بغير الحق جورتين ربا أو يد خيت الشرف وكرامتي كسب وباسي عرضنا موسى كسبه باسي كسب كي ربا شن جوره يستباس كين لحديثه حفتا ودبا بها حفتا ودبا فتن فرق بزن الربا شي ثاني كان شون كان الربا زور غوري دجمنا تي لا حرب لا قال خوف يغمر افرم ادناها كم ترين درجه الربا مثل ايتيان الرجل امه ويبتزينا لا قلب ضايق توت الربا للزنا غورترا بل كزنا محارم ايش كم ترين ربا وزنا لا قلب ضايق تو رجل ما وصح حلالا سم عقار ودمتنا زانم او انا ورا قورب او او الاوليه من من نيمو باش تبوتو حلاله لقل دايكو جودبي بوتو حلاله لقل دايكو جودبي غير باش مريلا برسا انقص درو هتش من حلاله كفر حلاله حلاله ان يا اخو ارحم الرحيمين يعني شي حديثه وان ارى الربا استطالة الرجل في عرض اخيه يا كم يعطي مثل تيان الرجل امه و چیله قول دایکت جدید بی، و جورترین ریباش آقای زمان بخیت بسکردنی برای مسلمانه کرد. کمترین جن زنای جورترین ریبا بزانا. باسی مال کینه کرد. که ریبا مال جوره. شرف و گرابة برای مسلمانی خوده. بسکردنی عرض ناموسیتی. بسکردنی شخصیتی بخرابه. با او مجلس يان مناقشا علمي بينيا قراني نخن وحديثي نخن والتفسير نخن يمناقش له صرعه يا قالك ايكاك ببيع علم قسمك علم ابي لسرتاو ببيع علم قسمك يا مناقش شدك لك, لك. تعالى فرمي ما ضربوا لك إلا جدل بل هم قوم خصمون كما صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم من بعد ما ضل قوم بعد كانوا عليه إلا اتل الجدل أفرم هي هيك كسيكتوش هي ظلالتنا بالدواء أو هداية خوابيان أدريته إلا دواء أو شيء أدريته جدل وتناقض شيء بمعنى. في غمار فرمي صلى الله عليه وسلم بقريش يودوتي هر كسي أ و ب بارستان خوش تانو بارسلة وكان تان بو جهنم. طبعا ما بس ياو كسيك الرازي بيبو بارسلة. إنكم وما تعبدون من دون الله حاصبوا جهنم ما أنتم واردون. قريشات مناقشين لقلب پیغمبرك حسان دس يعني بالبيكنين وحوار ولا درانه بو اي عيسى والله لا با مش بس يا ونبو ايات اخوار اخويت الله فرمي فرمي ان الذين سبقت منا عنها لا يسمعون حسيسها أو هنيك خواتع علاب بياوتشاكم بيا غمبرم ملايكو إنساني برودار داينون باخلشش بيعم بريستة كأوان رازينين أو هندورن لو مسألة إن جواه تخلقون بيا جم صلص ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم الخصيم و... هو هر أنا مناقشة شبكنا مناقشة شبكنا كاك التسليم بحقبك وطواب آخر حديث سكتايب يعني اتقوا النار ولو بشق تمره غلب الله عليه وسلم بس يا أجريك، هذه كلها حياتهم ذكر النبي صلى الله عليه منها. بس يا أجريك هري ما باتيابة براكم. باليك رجبي بيني. أمر نبوك. أزجوا يسوار سهرك أي بويا ويبا بيروجدي يعني يعني يعني جهنم بعد ما نداي ما بوب. شن كزدمي کار کار روژی چیز اول گرمات چیه بابام گرمه، یعنی اتراض لخواره. اخوا ویدانه و تاکید کات. اود پیشانی اولی بله اخوا لاغر بود پارزی. افرمیم جهان نم رجید راه لبروی یک تیی اخوار، و توی اخواه خم خم اخوا ماه، و توی برد دو هناسه با. یکی لحافی نیست، یکی لزسته. هناسه گی حافی نه؟ اوه، او گرمه. هناسه گی جهان نمی حافی نه؟ او گرمه. او هناسه، هناسه. هیزسان اذا خاب ما فارس هناسه يكيس ها بين او هابي جهنم او هابي بربي خوي تشي جاء له فتعود من تقريبا تصقرا فناقرن بتولاغر واشاح بي وجهه ثلاثه مرات تشن له يقول له او ها لاغر خض فارس دعاي فرمي اتق النار خوتان لو اقربو فارس ولو بشق التمره اقرني ودنك خرماش كي بخير خير با جاري واه ميزان حسناتو سياد وكبو وشيله يعني توزه كم ساخته کانت توزه لخربه کانت کمتره. اگر نیودن خورمات ببخشیم، باید برزب و آرزگاره دوبو ناشی تجهم نمی. بل نیودن خورمات وانی خود بپاردی. فایلم تجیدو. ایا گراوش تانهر نبینی؟ فبی کلمه طیبه بخسی که خوش. خوش به الکتریکی. روتان خوش به دلتان پاد به. با کسانی خواه او خوشه اوش خوات خوشه. دکوته دو کم نخواهی تبارو تعالا. بمان جرب با کسانی که وا. وقول فاننا ان فعلنا ذلك اكرمنا الله تعالى بثمرات طيبه في الدنيا والاخره اجلى وعظم محبه الله اغير اما ام اكن اما انك خوا محبه خير لم يحصل لنا شر لم